أعوذ بالله من الشياطين الرجبين ونادى أصحاب الجنه أصحاب النار أم قد وجدنا أم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا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 وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسمائهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون வைனுரி பத் தூக்கா அஷ்டவி நரிபாலும் காலும் ரொம்ப நலஜ காலோ ரொம்ப ஜாலமிவ்வாலிமின 119. أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم 110. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون 111. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ويدخل الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افضوا ان افضوا علينا من الماء او من ما رزقكم الله قالوا ان الله حرمه وما هو ما على الكافرين الذين اتخذوا دينكم لهوا ولعبا وغرّتهم احياء الدنيا فاليوم نساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يدحدون وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلَ النَّاسَ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَكُونَ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَعَلَنَا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نردوا فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون